بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقر إن كل نفس لما عليها حافظ فَيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ قُلِقًا مِّمَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ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 الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدا، والذي أخرج المرة، فجعله غثا أحوى. سنقرئك فلا تنسى، إلا ما شاء. 114. ونسلم الجهر وما يخفى 115. ونيسرك لليسرى 116. فذكر إن نفعت الذكرى 117. من يخشى ويتجنبها الذي يصفى 124. ثم لا يموت فيها ولا يحيا 125. قد أفلح من تزكى 126. وذكرت مربه فصلى